بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين اجمعين والماء والماء تفصيلات والآن نريد أن نتكلم نريد والآن أن على موضوع مهم يتعلق بالمياه ولكن ليس فيما يخص تنجسها أ و عدم تنجسها و إ ن م ا نريد أ ن نتكلم على المياه فيما إ ذ ا اشتبهت علينا اشتبه علينا ماء طاهر ب ن ج س ماذا نعمل أو ا ش ت ب ه علينا ماء طاهر بماء طهور ماذا نعمل أ و ماء طهور بماء متنجس ماذا نعمل وقد يسمي الفقهاء هذا البحثة بالاجتهاد في الأواني فلو ي ا أ اشتبه ن ي فلو ا على إ ن س ا ن ماء طاهر بماء متنجد ولا نعني ا ل آ ن بالطاهر الطاهر ا للصلاح ي الذي مر معنا بل نعني به من كونه طهورا أو طاهرة يشرب يشرب الأعم لأن الطاهر ويستعمل في كل شيء ما عدا رفع الحدث وإزالة النجس الإنسان نعني من كونه أن عدا رفع في شيء طهورا طاهرة ما فإذا أراد أو لابد أ ن يكون الماء في أ ق ل الاحتمالات ط ا ه ر أ م ا ا ل ن ج س فلا يجوز الشربه كما لا يجوز التوضؤ به كما لا يجوز ا ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة به فهو لا يزيل ر ف ع حدثا ولا ي نجسا ولا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يستعمله لا في طعام ولا في شراب بل ولا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يضع يده فيه ل أ ن ه يحرم على ا ل إ ن س ا ن أ ن يضمخ نفسه ب ا ل ن ج ا س ة ا ل ت ض م خ بالنجاسه حرام ولذلك إ ذ ا اختلط ماء طاهر بالمعنى ا ل أ ع م من كونه طاهر أ و طهور بماء نجد ماذا نعمل من أ ج ل ا س ت ع م ا ل قال في هذه ا ل ح ا ل ة يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن ي ش ت ه د في ا ل أ و ا ن ي فما غلب على ظنه أ ن ه طاهر أي أنه طهور استعمله وترك ا ل إ ن ا ء ا ل آ خ ر ويكون ذلك ب إ د ر ا ك العلامات التي يستطيع ب ولو ا ا هذا ا س ط ت ه أن أن يعرف إ ن ا ء ه ان ل ط ا ه ر و أ انسانا ل إ ا الثاني النجر ء فلو أن ن هو إ كان في الصحراء ومعه إ ن ا ء ا ن من الماء ولغ الكلب في أ ح د ه م ا ولكنه لم يعلم من أ ي ا ل إ ن ا ء ي ن ولغ الكلب يحتمل أن يكون قد ولغ من هذا الإناء ويحتمل أ ن يكون قد ولغ من ذاك الاناء إ ن ء المهم أ ه ف م الكلب ل ل ب م و و ر أ ى الماء يتقاطل منه ولكنه ما علم من أ ي دينائين شرب ولكنه جاء إ ل ى ا ل إ ن ا ء ي ن فوجد أ ح د ا ل إ ن ا ء ي ن يترجرج الماء فيه ووجد حوله رشاشا يغلب على ظنه أ ن الكلب قد ولغ من هذا ا ل إ ن ا ء ولاسيما إ ذ ا كان قد رجع من المكان الذي يوجد فيه ا ل إ ن ا ء الذي غلب على ظنه أ ن ه هو ا ل إ ن ا ء الذي الكلف ولغ منه الكلب. عند ذلك. بناء على هذه القرائن وبناء على غيرها من القرائن القرائن ك ث ي ر ة ك أ ن يرى آ ث ا ر أرجل الكلب قوائم الكلب يرى آثارها بجانب هذا ا ل إ ن ا ء فيعلم أ ن الكلب قد ولغ من هذا الاناق إ ن ء الماء ربما ا يجد قد ح ر على ج ن الإناء فيعرف أن ب الكلب فيعرف د ولغ الإناء من هذا الإناء. ربما يجد في اناء تغيرا يدركه هو ولا يدركه غيره فيعرف أ ن الكلب قد ولغ من هذا ا ل إ ن ا ء ونحن نمثل بالكلب لا ل أ ن ا ل ص و ر ة م ح ص و ر ة في الكلب بخصوصه و إ ن م ا هو مثال و ا ل أ م ر عام سواء كان ولغ به الكلب أ و كان معه بول م ن ق ف ع اللون والطعم و ا ل ر ا ئ ح ة واختلط بماء طاهر ولم يستطع أ ن يميز بين ا ل إ ن ا ء ي ن بمجرد النظر لا بد له أ ن يجتهد ف إ ذ ا غلب على ظنه ط ه ا ر ة أ ح د ا ل إ ن ا ء ي ن تطهر منه وإذا تقاطيل لم يغلب على ظني سنتكلم على الموضوع. فإذن ليس هذا محصوراً في الكلب ربما تقع ن ج ا س ة نتيقن من وقوع ن ج ا س ة في أ ح د ا ل ا ن ا ء ولكنه نسي بعد ذلك ربما يعلم أ ن أ ح د ا ل ا ن ا ء وقع ت فيه ن ج ا س ة كان يعرفه بعد ذلك اختلط عليه لم الإناءين الإناءين النجاسة, النجاسة لم النجاسة لم كل الصور له الكلام يميز وأيهما يميز بينهما في كل هذه الصور يجوز له أن مختفر يعد بين أي فيه يعد يستطيع في يجوز يشتهد وقع تقع به أن أن هذه إذا اشتبه ع ل ي ه طاهر ماء بماء نجس من أي مصدر كان نجس التنجس أي ي ج و ز ل ه يجتهد أن بين الامام إ ن ء ي ن و غلب على ظنه ن ه م النووي طهارته ا ت س ع م ه يقول الإمام ل ا ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد أ ي في ا ل إ ن ا ء ي ن وتطهر بما ظن طهارته أ ي بما ظن طهارته منهما فيجوز له أ ن يستعمله في كل وجوه ا ل ط ه ا ر ة يرفع به الحدث ويزيل النجس ويستعمله في طعامه وشرابه ذ إذا إذا ا كان المشتبه طهورا وأما إذا كان طاهرا يعرف أنه طاهر أنه وليس بطهور يعرف وغلب على ظنه أ ن الطاهر هذا ا ل إ ن ا ء وليس بذاك و أ ن ذاك ام ن ج س تعمله في طعامه وشرابه فقط وقيل قول أو وجه ضعيف ع ن ن د ان إ قدر على ط ا هذا ر بيقين أي فنر أن ه الاجتهاد هذا القول الضعيف يقول هذا الاجتهاد جائز لكن بشرط الا يتمكن ا ل إ ن س ا ن من طاهر بيقين فاذا كان يتمكن من استعمال ماء طاهر يقينا كان كان على شاطئ البحر مثلا واشتبه عليه ا ل إ ن ا ء ا ن طاهر ونجف ي ي هذا القول ا ل ض ع في ف هذا الوجه الضعيف يقول ما يجوز له أ ن ي س ت ه د ا ل آ ن ل أ ن ه قادر على أ ن ي ت و ض أ من ماء البحر وقادر على أ ن يدفع الشك باليقين بدلاً من أن يشتهد ما يغلب بيقين يريبك يريبك يشتهد دع ويستعمل على الطهارة يستعمل الماء الطاهرة بيقين دع ما ما ما لا من أن ظنه إلى فهذا القول الضعيف يقول لا نحن نجيز له الاجتهاد بشرط الا يتمكن من الماء الطاهر يقينا ك أ ن كان في الصحراء ك أ ن كان في السفر ك أ ن كان في مكان لا يوجد فيه ماء طهور قدر أما إذا ا على ل طهور فانه لا يجوز له أ ن يجتهد في ا ل إ ن ا ء ي ن ولكن هذا الكلام مرجوح وليس براجح والدليل على ذلك أ ن ه يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يجتهد مع قدرته على اليقين يجوز له أن يأخذ بالظن مع قدرته على اليقين الدليل النبي عليه يسمع وسلم له بالظن على على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله قدرته بعضهم أن أن أصحاب كان من بعضهم مع مع قدرتهم على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعملون ب ا ل أ خ ب ا ر التي يسمعونها من الاحد مع أ ن ه ا لا تفيد إ ل ا ظنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله ويرسل أ ص ح ا ب ه إ ل ى القرى ا ل م ج ا و ر ة والبلاد ا ل ب ع ي د ة والقهر القرى ا ل م ج ا و ر ة كانوا قادرين على ان ي س أ ل و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون ا ل أ ح ك ا م يقينا من فم رسول الله ومع ذلك كانوا يعملون ب أ خ ب ا ر ا ل آ ح ا ت التي لا تفيد إ ل ا ظنا مع قدرتهم على اليقين وعلم أ ن أ ح د ه م ا قد تنجس و ج ه ل ه ثم هجم عليهما و أ خ ذ واحدا منهما وتوضا به وضوءه يعتبر باطلا ومن ثم صلاته تعتبر ب ا ط ل ة وان إ ن و ف في ق ا ل ه ه ا ي ة ج وافق م ه وإن و هجومه ا ل إ ن ا ء الطاهر يقينا ل أ ن ه لا سبيل له إ ل ى هذا حتى ولو انكشف له في المستقبل ب أ ن علم يقينا ب أ ن هذا الذي ت و ض أ منه بالهجوم عليه كان هو الطائر ما يصح له تلك ا ل ط ه ا ر ة ولا تصح له تلك ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه حينما ت و ض أ وفل كان يعتقد أ ن ا ل إ ن ا ء الذي هجم عليه ليس هو ب ا ل إ ن ا ء الطائر و إ ن م ا أ خ ذ ه هكذا اعتباطا دون أ ن يكون له مرجح من المرجحات كمن أكل في نهار رمضان متعمدا نهار في ق ب ل المغرب كانت السماء م ط ب ق ة بالغيوم و أ ك ل متعمدا ثم بعد ذلك زالت الغيوم وتبين له أ ن ه حينما أ ك ل كانت الشمس قد غابت لا شك أ ن ه يكون آ ث م ا في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه حينما أ ك ل ما أ ك ل بناء على اجتهاد و إ ن م ا أ ك ل ت ع د ي ا على حرمات الله تعالى فيعاقب على ذلك وهنا ذلك لو هجم على أ ح د الاناءين وتوضا به لا تصح طهارته ولو انكشف له الحال وعلم بعد ذلك أ ن الاناء الذي ت و ض أ منه كان هو الاناء الطاهر ة لتلاعبه ب أ م ر العباده ة العبادة أو بوسائل ذ الذي ذكرناه والذي يقول بأنه لا يجوز له أن يجتهد إذا ا القول الثاني الضعيف لا كان قادرا على اليقين يقول لأنه له على يجوز أن يجتهد لان كان على شاطئ البحر شاطئ على أو نهر قال لا يجوز له الاجتهاد ما يجوز إيه له على بيقين. قال كمن ل م ب ك ة ولا حائل بينه وبين الكعبه ة ف إ ن لا يجوز له ل ا يجوز يشتهد في أن أمر ك ع بل ة ب يجب عليه أ ن يعاينها و أ ن ي ص ل ه اليها إ ما دام ب إ م ك ا ن ه أ ن يراها ما دام قادرا على اليقين لا يجوز له ان يجتهد وهذا الشيء متفق عليه هذا المقيس متفق عليه لنقص عليه هذه ا ل ص و ر ة المختلفه ة ي ا مدام قادرا نهر بحر اليقين بجانب نهر أو بجانب بحر أو بجانب او او بئر فيها ا ن ه لا ج و ز ل ن وثانيا بقول النبي يجتهد عليه يريبك يريبك باستطاعته هذا الله اولا ما الى بقول وسلم وهنا صلى لا دع ما, يريبك إلى ما لا يريبك وهنا باستطاعته أن يستعمل اليقينة يستعمل و ي ط ر ح اجاب ل ش ك و أ أ ص ح اصحاب ب ن ا أ القول ا ل أ و ل وهو الراجح ا ل م ف ت ا ب ي ب أ ن ا ل ق ب ل ة في ج ه ة و ا ح د ة ف إ ذ ا قدر عليها ب أ ن ر آ ه ا يقينا كان طلبه لها في ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى عبث يعني يعبث ويتلاعب بالعباده ة وليس كذلك الماء وبذلك نقول كذلك الماء إن ذ ا القياس الفارق بفارق ما بين الأصل بين مع وما بين الفرع نحن نقيس الاجتهاد في إ ن ا ي ن نحن نجتهد ربما يكون هذا الطاهر و ربما يكون هذا الطاهر ربما ي ك وربما ن هذا و يكون ذاك أ ن ا لا علم لي أ م ا في ا ل ق ب ل ة فلا سبيل إ ل ى الاجتهاد ا ل ق ب ل ة أ م ا م ك فما معنى أ ن تجتهد ومن المحتمل أ ن تتجه إ ل ى ج ه ة أ خ ر ى و أ ن ت تعلم يقينا أ ن ا ل ق ب ل ة وراءك هذا لا سبيل إ ل ي ه ن بين ا فارق ما بين الاجتهاد ك فلا ي ا ق ق ب ل ة وأنت د ر ر على ؤ يجوز ت ه لك س ت ان ا على ت ي منهما وإنما تشتهي قادر من لو كنت قادرا ا على ل ر منهما فلا لتيهما ك أن ه ت في هذه الحالة بل يجب عليك أ ن تستعمل ا ل ط ا ه ر ة بيقين و أ م ا الحديث ف إ ن ه محمول على الند وليس محمولا على الوجوب و أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان م ذ ك ر ا كان يسمع بعضهم من بعض ي أ خ ذ و ن ب أ خ ب ا ر ا ل آ ح ا ث مع أ ن لا تفيد إ ل ا ظنا مع قدرتهم على اليقين من سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يجود يجود والأعمى هذا الاجتهاد له أن يشتهد له يشتهد بالمبصر الأعمى قال الأعمى خاص أيضا أيضا أب أن أن أن كبسيط إ ذ ا كان ا ل أ ع م ى قادرا على الاجتهاد أ و كانت ا ل أ م ا ر ا ت أ م ا م ه و ا ض ح ة و ا ل أ ع م ى قد يستطيع أ ن يجتهد في أ ح د الاناءين يستطيع أ ن يدرك ح ر ك ة الماء يستطيع أ ن يتلمس ويعرف مواطن أ ق د ا م الكلب إ ذ ا كان ا ل ق ا ل ب الذي ولغ في الاناء كلبا مثلا المهم إ ذ ا كان هناك سبيل يستطيع بواسطته ا ل أ ع م ى أ ن يجتهد في ا ل إ ن ا ء ي ن و أ ن يميز الطاهر من النجس منهما لا مانع من أ ن يجتهد يجتهد بحواسه الاخرى ب ح ا س ة السمع ك أ ن يسمع صوت مشي الكلب في هذه الجهه ة فيعلم أ ن شرب من هذا الإناء مثلاً. يستطيع أن يعرف بحاسة من مثلا الشم الإناء أن هذا يستطيع فالحواس التي يدرك بها ا ل إ ن س ا ن مثل هذه ا ل أ م و ر ليست م ق ص و ر ة على ح ا س ة البصر و إ ن كانت ح ا س ة البصر أ ق و ى هذه الحواس في إ د ر ا ك مثل هذا ا ل أ م ر فيجوز ل ل أ ع م ى أ ن يجتهد فيما إ ذ ا قدر على الاجتهاد و أ م ا إ ذ ا لم يقدر على الاجتهاد عند ذلك لا بد له أ ن يقلد بصيرا هذا إ ذ ا اختلط علينا ماء طاهر ب ب ا ء متنجد أ م ا لو اختلط معنا ماء طاهر أ ن ا ذكرت في ب د ا ي ة البحث إ ذ ا اختلط ماء طاهر بماء نجس قل أ و اختلط عليه ماء طاهر ببول م ق ط ع الرائحة لا البول ا ل م ق ط ع الرائحه ة ما ا يجوز ل ت ا المآدس الآن وإنما هو سبق لسان لسانه الصورة الأولى التي نتكلم عنه اختلط ماء طاهر بماء بينه وبين سبق عنه نعم نتكلم عنه متنجس هو صورة تتكلم على جرى أ م ا لو اختلط علينا ماء طاهر ببول بول منقطع ا ل ر ا ئ ح ة ك أ ن كان يحمل ا ل إ ن س ا ن بول منقطع الرائحه ة وقطعت ت ر ا ئ ح من أ ج ل تحليله أ و لسبب من ا ل أ س ب ا ب قد يقع مثل ه ذ اختلط كثيرا ا عليه ماء طاهر ب ن ج س ليس م ت ن ج س اختلط ماء طاهر ب ن ج س كماء وبول هل يجتهد ا ل آ ن قال لا يجتهد على الصحيح ليس على الاطلح ونحن قلنا مقابل الاطلح له صحه على ا ل ج م ل ة لكن مقابل الصحه الضعيف نهائيا حينما تكلمنا على اصطلاحات ل ا ل إ م ا م النووي في المنهاج إ ذ ا اشتبه ماء طاهر ببول ب نجد ليس بمتنجه قال لا يجوز له أ ن ي س ت ه د ا ل آ ن ل ي ش قال ل أ ن الماء متنجه له أ ص ل في ا ل ط ه ا ر ة أما البول فلا اصل له في ا ل ط ه ا ر ة ولو كان مائعا الماء المتنجس إ ذ ا زدناه بماء آ خ ر ولو ب غ كلتين ل و زدناه بماء متنجس و بلغ قلتين ولا تغير به ماذا يكون حكمه يصير طهورا كما مر معنا في الدروس ا ل م ا ض ي ة ل أ ن ن ا قلنا إ ن ع ل ة التنجس في الماء الكثير هي التغير إ ذ ا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا إ ل ا إ ذ ا تغيرت إ ح د ى أ و ص ا ف ه ا ل ث ل ا ث ة اللون أ و الطعم أ و الريح ف إ ذ ا زال التغير وارتفعت ا ل ع ل ة عاد الماء طهورا إ ذ ا الماء ا ل م ت ن ج د لو أ ن ه كثر ة حتى بلغ قلتين ولا تغير به ف إ ن ه يرجع طهورا ولكن البول لو جمعنا أ ل ف ق ل ة منه ف إ ن ه ما يصير طهورا بل لا يصير طاهرا ويبقى على نجاسته اذن لا أ ص ل له في التطهير فمراد الفقهاء بقولهم إ ن الماء النجس ل و أ ص ل في التطهير مرادهم بهذا أ ن الماء النجس قد, قد يرجع ص ي طهورا ر قد ي إ ل ى أ ص ل ه الذي كان عليه إ ذ ا كثر حتى صار قلتين ولا تغير به و أ م ا النجس فلو صار أ ل ف ق ل ة ف إ ن ه يبقى على نجاسته ولا يمكن أ ن يصير طاهرا بحال من ا ل أ ح و ا ل ولذلك إ ذ ا اشتبه علينا ماء طهور بنجس لا يجوز لنا أ ن نجتهد بينهما ل أ ن النجس لا أ ص ل له في التطهير طيب ماذا يعمل في هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا اشتبه عليه ماء طاهر بنجس ماذا يعمل هل يتيمم ا ل آ ن ويصلي قال لا لو تيمم أ ي ض ا لا يستعد ولا ي ت و ض أ منهما و لماذا ا ي ت م أ ي ض ل م ا لا يتيمم ا ل آ ن ق ا ل ل أ ن ه لو تيمم يتيمم مع وجود الماء الطاهر يقينا ويقينا معه إ ن ا ء طاهر معه ماء تيمم تلزمه عليه الإعادة طاهر ولكنه استبه بيقين قد ولذلك لو تيمم وصلى تلزمه طيب ماذا يعمل قال أ ح د أ م ر ي ن إ م ا أ ن يخلطهما حتى يصير الماء كله نجسا عند ذلك يتيمم ب أ ن ه لا يوجد معه ماء طاهر ب ي ق ي ن أ و يريقهما إ م ا أ ن يخلطهما ثم يتيمم أ و أ ن ه يريقهما ثم يتيمم عند ذلك إذا تيمم وصل فإن ذلك وصل إذا صحيحا تيمم تيممه يكون وصلاةه تكون أ ي ض ا ص ح ي ح ة ل أ ن ه تيمم وهو لا يملك ماء طاهرا بيقين بل يخلطان ثم يتيمم أ و يريقهما ثم يتيمم سورة ثالثة من لم يشتبه ماء طاهر بماء ولا ماء طاهر ببول وإنما اشتبه عليه ماء طاهر نجر طاهر ثالثة الاشتباه ماء بماء ماء اشتبه ماء لم من يشتبه طاهر عليه قطع ورد الرائحة لا لون له ولا طعم ولا ر ا ئ ح ة او ماء زهر اشتبه عليه ماذا ء طهور بطاهر ا م يعمل هل يجتهد بينهما قال ايضا لا يجتهد لماذا قال لان ماء الورد لا افصله لو في ا ل ت ط ي ي ر فلا ت ه د ب ي ن ه م ماذا يعمل ا هل ي خ ل القلّئ ط و ه م يريقوما ثم يَّم ا او يₘ ت و ض ّ ع بكل م ر ة ليس ب ح ا ج ة الى خلطهما وليس بحاجه ل إ ر ا ق ت ه م ا ي ت و ض ّ ع بهذا وهذا اِن توضع بماء الورد اولا اجوء الثاني الماء لا اجوء المرة الثانية المرة الأولى بالماء يكون في المرة الثانية بماء يكون وإن يكون توضَّع توضى وليس وكُلْ وضوقه الورد جوماً يضر— يضرو مرة ليس في صحيح وليست الصحيح فى فى فى فهو لا شك أ ن ه سيصادف الماء الطور ويكون وضوءه صحيحا ولا يضره أ ن يمر على أ ع ض ا ء وضوءه ماء الورد أ ن ه طاهر ولا يؤثر بخلاف ما لو اشتبه عليه ماء وبول ف إ ن ه لا يجوز له ان يتوضا بكل مره أعضاءه و ل ا سبيل إلى تقريره إلى أ ن ه لا ي ع ر ف ا ل م ا ء ان ل ط ي ك م ن ه م ا سواء ك ا ن توضأ ب ه ف ي ا ل أ و ل أو توضأ أ و به ل ا أو ث ا ن ي ا ل ع د م م ع ر ف ت ه بالطاهر م ن ه م ا ك ن ا د ف ي ا ل أ و ا ن ي في ه ذ ه ا ل ص و ر ا ل ث ل الماء ث ة ا المتنجد ط وممكن ا ل يكون هناك س ب ا ل الماء ا ل ه شو هل د ا ا ئ م يجوز لنا أ ن ن ش ت ه د قل هناك شروط لا بد من توفرها حتى يكون الاجتهاد صحيحا الشرط ا ل أ و ل أ ن ي ت أ ي د ب أ ص ل الحلم كما ذكرنا فلا يجوز ل و أ ن ي ش ت ه د بين ماء وبول ل أ ن البول لا أ ص ل له في الحلم وكذلك هناك نظير لهذا لو اشتبهت ب ح ر م ه باجنبيات كان كانت له أ خ ت من الرضاع لا يدرف شكلها تماما سافرت إلى بلادها تماما كأن سافرت كانت يدرف كأن ك وعلم ر ي التي ي ة مثلا من م ن الآن هنا ا رضعت ع ه ص انها ر الرضاع يعرف ت أخته أ وهو في أخته ولكنه لا يتصدر ذهبت إ ل ى قريتها التي يوجد فيها عدد محصور من ا ل ن س و ة فيها عشر ن س و ة مثلا ثم شاء الله له أ ن يذهب إ ل ى تلك ا ل ق ر ي ة وأراد أن يتزوج واحدة منهن وعلم أ أن ر ا واحدة د منهن يتزوج و أن أخته موجودة فيهن سواء كانت من الرضاع من موجودة و س ان ء ك ا ت أخت من اخته ل ر ض ا وكانت ع أ من ن ا ل ضربنا م و ج و د ة فيهن قال ما يجوز له أ ن ي ش ت ه د بين نساء القريه ويقول و الله يغلب على ظني أ ن هذه أ خ ت فلا انفعها لا ع ل ا ق ة لي بهن فيجوز ل ي أ ن اتزوج أ ي ت و ا ح د ة منهن شئ قال لا ما يجوز ل أ ن ك أ ن ت تجتهد عندما يكون الطرف ا ل م س ك و ب فيه له أ ص ل في الحل أ خ ت ك ما تحل لك بحال من ا ل أ ح و ا ل فلا يجوز لك أ ن تجتهد بين النساء فيما إ ذ ا كان عدد النساء محصورا ونظير هذا أ ي ض ا لو اختلطت ش ا ة م ي ت ة بعشر شياه م ذ ك ي ا يفترض ان أ ح د ا ل أ ش خ ا ص يريد أ ن يعمل عظيمة وليمه ة قبح جاء أ ح د ا ل أ ش خ ا ص يريد أ ن يعكر عليه وليمته ف أ ل ق ى بين الشياه المذبوحه شاه الميتة واختلط الجميع ل فما يجد يستهد بين الجميع. يلقي الجميع ما ليش قل لأن الميته ة ر ص ل وبناء على ذلك لا يجوز له أ ن يجتهد الاجتهاد لابد أ ن يكون م ت أ ي د ا ب أ ص ل العلم هل هذه ا ل ص و ر ة تكون ع ا م ة حتى لو كان عدد نساء ا ل ق ر ي ة كبيرا قال لا هذا الكلام إذا الكلام فيما كان العدد محصورا والاحتمال الاحتمال الميتة إذا يأكل ولكن قوي ينفع قوي أن أخته. قوي أن يأكل الميتة. ولكن إذا كان عدد النساء عدد أخته ف ي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز له أ ن يتزوج أ ي ت و ا ح د ة منه النشاق ل أ ن احتمال أ ن تكون المنكوح أ خ ت ا له هذا احتمال ضعيف جدا وبناء على ذلك إ ذ ا كان العدد محصورا لا يجوز له أ ن يجتهد أ م ا إ ذ ا كان العدد غير محصور كان كبيرا فيجوز له أ ن ينكح ولا حرج عليه كما ي ج ولكن ز ه أن أ ي ل الشياء أن اختلف ل الميتة ألف المفكرة المعج يأكل الشياء, يأكل من الشياء الألف القياة قال لا يأكل ش شاة ا نهائيا ة من من المستبعد بين وقعت احتمال لأنه ر و ج الشاة ا ل م ي ة ا ا ح ت م بعيد جدا ا ولكن ل خ ت العلماء في ضابط المحصور ما هو ضابط المحصور من غير المحصور س ي أ ت ي معنا الكلام ع ل ي ه في مباحث أ خ ر ى إ ن شاء الله عند الكلام على مباحث النكاح الكلام مباحث إ ذ ن الشرط ا ل أ و ل في الاجتهاد أ ن ي ت أ ي د ب أ ص ل العلم الشرط الثاني أ ن يقع ا ل ا ج ت ب ا ه في متعدد أ ن يكون عندك عدد من ا ل آ ن ي ة أ م ا لو كان عند ا ل إ ن س ا ن إ ن ا ء واحد أ ذ ا لا سبيل إ ل ى الاجتهاد فيه كان قال والله أ ن ا أ ت ي ت ب ا ل إ ن ا ء من بيت لا ا د ل أ ت ي ت به والطاهر أ و النجف ما يوجد عنده انان ل إ حتى يجتهد بينهما أ و وقعت ا ل ن ج ا س ة في كل ثوبه م ا يجوز له ن ي ف يجتهد في كم ثوبه أ ي ن وقعت ا ل ن ج ا س ة فيه لا سبيل إ ل ى هذا أ م ا لو وقعت ا ل ن ج ا س ة في ثوبين يحتمل أ ن يكون هذا الطائر ويحتمل أ ن يكون هذا واجتهد هناك احتمال ل أ ن يغلب على ظنه أ ن هذا ا ل ط ا ه ر وبناء على ذلك يستعمله الشرط الثالث أ ن يبقى المشتبهان فلو تلف أ ح د ه م ا وبقي معه إ ن ا ء واحد ما يجوز له ل أ ن هذا في هذه ا ل ع ا ل ي يصير كمن لا يوجد معه إ ل ا إ ن ا ء واحد الشرط ا ا ل ر بقاء ع ب الوقت أ ن يكون عنده متسع من الوقت ف إ ذ ا ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من الاجتهاد بحيث لو اجتهد لضاع الوقت وصارت العبادة قال في هذه الحالة في يتيمم ويصلي ولكنه يعيد لو لضاع الوقت العبادة قال ولكنه الصلاة وصارت اجتهد قضاء هذه هذه لحرمة ولكنه يعيد هذه ا ل ص ل ا ة ل أ ن ه حينما ت ي م م كان معهما طاهر بيقين لكنه لو خلط الماء ي ن أ و أ ر ا ق الماء ي ن ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يتيمم ولا إ ع ا د ة عليه ف إ ذ ا تيمم قال أ ن ا ما أ ر ي د أ ن اخلطهما ل أ ن ن ي لي أ م ل في أ ن أ ع ث ر على الطاهر منهما ما خلطهما نعم يجوز له أ ن يتيمم في هذه ا ل ح ا ل ة لضيق الوقت ويصلي ولكنه يجب عليه إ ع ا د ه هذه ا ل ص ل ا ة وبعد أ ن ي س ت ه د بعد أ ن يصلي ي س ت ه د بعد الوقت فما غلب على ظنه ط ه ا ر ة من ا ل إ ن ا ء ي ن ت و ض أ به و أ ع ا د ا ل ص ل ا ة التي صلى ه اجتهد ظنه طهارة هل به؟ ظنه طاهراً ا فإذا الإناءين ماذا يعمل في الإناء الآخر؟ هل يبقي الإناء الآخر؟ أم يريق ماذا يعمل به؟ قال إذا استعمل ما في أحد وغلب على يعمل يعمل يبقي يريق أم و ر ا ق ا ل إ ن ا ء ا ل آ خ ر ن ذ ب ان ي ن د ب له أ ن ي ر ي ق ب ل ي س و ا ج ب ا ل ي ك ق ا ل خ ش ي ة أ ن ي ت غ ي ر ا ج ت ه ا د ه ف ي ا ل م س ت ق ب ل ف إ ذ ا ت غ ي ر ا ج ت ه ا د ه ف ي ا ل م س ت ق ب ل ف إ ن ن ا ل ا ن ر يجب ان يكون هناك م ل ب ان ت ك و ن ه ا ك امر ان يكون هناك م ر ي ان يكون هناك امر ي ج ن يكون هناك امر ي ج ت ه ا د ه ي ن د ب له أ ن ي ر ي ق ا ل إ ن ا ء ا ل آ خ ر حتى ي ب ق ى على ه فان ت ه وحتى لا ي ع ر ض ل ه ما يمكن أن يغير أن اراقه ت د فإن ك ه م أ ر كان ب ح ا ج ة للماء ك أ ن كانت الصحراء تركه ولم يرقه ت و ض أ من ا ل إ ن ا ء الذي غلب على ظنه طهارته وعزل ا ل إ ن ا ء ا ل آ خ ر على أ ن ه هو ا ل إ ن ا ء النجس فلما جاءت الصلاه ا ل ث ا ن ي ة و ا ل إ ن ا ء ا ن موجودان تغير ظنه قال ا ل إ ن ا ء الذي غلب على ظني طهارته في الظهر ا ل آ ن غلب على ظني نجاسته ظهرت له أ م ا ر ا ت ج د ي د ة م خ ا ل ف ة ل ل أ م ا ر ا ت ا ل س ا ب ق ة والماء الذي حكمت عليه ب أ ن ه نجس هو الطاهر ماذا يعمل ق اذا ل إ تغير ظنه لم يعمل باجتهاده الثاني على النص بل يتيمم ويصلي بلا إ ع ا د ة ل أ ن ه لا يوجد معه ماء طاهر بيقين ا ل آ ن كلا ا ل إ ن ا ء ي ن صار عنده فيه نجاسه ا ل أ و ل متنجس ب ا س ت ه ا د ه ا ل أ و ل والثاني متنجس في هذه الثنيه نحن قلنا إذا قال الإمام النووي على معنى ذلك أن ا الأصحاب قول قول مخرج خرجه الأصحاب من قول للإمام خرجه لهذه مسألة نظيرة لهذه المسألة. مشابهة、لها. الامام الشافعي في هذه المساله قال إ ذ ا تغير اجتهاده في ا ل إ ن ا ء الثاني ما يعمل ب ا س ت ه ا د ه الثاني إ م ا أ ن يليق ا ل م ا ء ي ن و إ م ا أ ن يخلطهما واما أ ن يتيمم بدون إ ر ا ق ة ولا خلق لا مانع من ذلك و لانه ك ن ه م يعمل ل باستهاده ا ث ي لماذا قال ل أ ن لو عمل ب ا س ت ه ا د ه الثاني ل أ د ى هذا إ ل ى نقض ا ل ا س ت ه ا د ب ا ل ا س ت ه ا د ل أ د ى هذا إ ل ى نقض الاجتهاد بالاجتهاد ونحن عندنا ق ا ع د ة ف ق ه ي ة ع ا م ة تقول لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ل أ ن ن ا لو فتحنا باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد لما ثبتت ا ل أ ح ك ا م على وجه ا ل أ ر ض ابدا أو تغير اجتهاد القاضي الاول بعد أ ن حكم فيها بين الناس جاء بعد شهر نظر فيها م ر ة ث ا ن ي ة فقد تغير اجتهادي والله عند ذلك الناس ما يطمئنون ل ل أ ح ك ا م التي تصدر إ ل ي ه م ل أ ن ه من المحتمل أ ن يتغير ا ل ا س ت ه ا د و أ ن يكون ما كان حقا له يذهب منه هذا البيت الذي حكم لك به من المحتمل أ ن يذهب و أ ن يصير لخصمه وكذلك لو جاء القاضي الثاني وحكم بخلاف ما حكم به القاضي الاول ثم جاء القاضي الثالث وحكم بخلاف ما حكم به القاضي الثاني ثم جاء الرابع وحكم بخلاف ما حكم به الثالث لادى هذا الى اضطراب الاحكام وعدم استقرارها في الحياه ة ولذلك لأ ينقض ا ت لا يزول اليقين بالشك فلو اجتهد في أ ح د ا ل إ ن ا ء وبعد ذلك علم يقينا ب أ ن ا ل إ ن ا ء الذي غلب على ظنه طهارته هو النجس يعمل ب ا ل إ ن ا ء الثاني ولا لا يعمل يعمل هذا الثاني ليس اجتهادا ا ل آ ن و إ ن م ا هو يقين صار متيقنا ل آ ن الآن أ ن ا ل إ ن ا ء الثاني الذي حكم عليه ب ا ل ن ج ا س ة ا ل آ ن هو الطاهر يجوز له أ ن يعمل به ا ل آ ن ل أ ن ه ما نقض اجتهادا باجتهاد وانما أزال غمناً بيقين ونحن نتكلم فيما لو ازال ت ظنا الثاني اجتهد مرة ثانية وتغير هل مرة يعمل بيقين ا ا ا ا ل ل س ت ث ن ا ما ل ل بالاستهاد ل ح ك م عليه ا ل آ ن بالنجاسه معنى ذلك أ ن أ ع ض ا ء ه ا ل آ ن نجسه يجب عليه أ ن يغسلها في هذا الماء الثاني فنقض اجتهاده ا ل أ و ل في اجتهاده الثاني ابن سريج من أصحابنا أصحاب الوجود في المذهب أصحابنا تبار أصحاب الوجوه في خرج من أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي في م س أ ل ة ن ظ ي ر ة لهذه ا ل م س أ ل ة ح ق م ا آ خ ر أ ل ا وهي م س أ ل ة ا ل ا س ت ه ا د في ا ل ق ب ل ة ا ل م ا م ا ل ش ا ف ع رحمه الله تعالى قال إ ذ ا ا ش ت ه د ا ل إ ن س ا ن في ا ل ق ب ل ة فغلب على ظنه أ ن ا ل ق ب ل ة في ج ه ة الشرق فصلى وبينما هو يصلي تغير اجتهاده فغلب على ظنه أ ن ا ل ق ب ل ة في جهه ة الشمال قال يستجير ة الشمال ويصلي ويعمل وإذا الثانية الثاني الركعة إلى الشمال باجتهاده اجتهاد تغير ثالثة إلى جهة إلى الغرب قال يصلي الى ج ه ة الغرب ويعمل باجتهاده الثالث و إ ذ ا تغير اجتهاده م ر ة ر ا ب ع ة إ ل ى ج ه ة الجنوب قال يتوجه إ ل ى ج ه ة الجنوب بحيث يصلي اربع ركعات إ ل ى أ ر ب ع جهات وفي كل مره ة يعمل ب ا ت ا ا ا د ه ل ث ن يعمل كيف ف أجاز الإمام ا ا ل ش ي ي أن ع في ا ل ق باجتهاده ل ة ب الثاني ولم أن يعمل الأول؟ يعمل يجد سنيا باستهاده أن ابن س و ر ي ش خرج قولا من م س أ ل ة ا ل ا س ت ه ا د في ا ل ق ب ل ة ونقله إ ل ى م س أ ل ة ا ل ا س ت ه ا د في الاواني فقال نص ا ل إ م ا م الشافعي لا يجوز أ ن يعمل ب ا س ت ه ا د ه الثاني في الاواني هذا النص في القول المخرج من القبلة يجوز له أن يعمل ش يعمل فيها الثاني هذا واتى لها بقول مخرج من ا ل أ و ا ن ي وقال لا يعمل فيها باجتهاده س بالاستهاد ت ه ه ا الثاني فصار في القبل قول منصوص يعمل الثاني د قول يعمل وقول منصوص في ر م خ لا يعمل ل ا ا ب س الثاني وصار في الأواني قول منصوص لا في منصوص يعمل ب س ت الثاني ا وقول مخرج بالاستهاد بماذا الثاني أجاب أصحابنا؟ قالوا النص أ ن ه ما يستهدف لماذا الفرق, الفرق بين الأواني وبين القبله وبين ا ل أ و ا ن ي ا لانه لو عمل باجتهاده الثاني في ا ل أ و ا ن ي ل أ د ى هذا الى نقض اجتهاد باجتهاد القبل موظو عمل لو بشعر قال ا ا ل س ولوجب عليه قبل أ ن يتوضا أ ن يقتل ا ل ن ج ا س ة ويعيد ج ب ل ه أن ي ي ع ا ل ص ل ا ة التي ص صلى ل ى ه ا ل أ ن ه صلاها ب ن ج ا س ة فانتقض اجتهاده ا ل أ و ل باجتهاده الثاني بينما في ج ه ة القبله لما صلى إ ل ى ج ه ة الشرق ثم صلى إ ل ى ج ه ة الغرب هل يحمل في جسده شيئا محظورا كما يحمل في جسده ش ي ئ الاجتهاد محظورا ا في ب ا ل أ و ا ن ي لا وفي الاجتهاد ب ا ل أ و ا ن ي يوجد بجسده شيء محظور له وهو ا ل ن ج ا س ة وصار الان يغلب على ظنه أ ن يده تنجست ولذلك ا بالنجاسة يجوز يصلي و له ل أن يجب عليه أ ن يعيد وضوءه وان يعيد صلاته ا صل صحيح من اجل هذا فرق الامام الشافعي قال في ا ل ق ب ل ة لا ينتقض اجتهاد باجتهاد نحكم له بان ركعته الاولى ص ح ي ح ة و ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة صحيحه ة لا ا ينتقد ت لو عمل ب ا س ت ه ا د ه الثاني لم تقض اجتهاد ب ا س ت ه ا د ل أ ن ه يجب عليه أ ن يغسل ما أ ص ا ب ه الماء من جسده ل أ ن ه حكم عليه ا ل آ ن ب أ ن ه نجد فكل ما أ ص ا ب ه الماء من جسده نجد يجب عليه غسله ويجب عليه أ ن يعيد ا ل ع ب ا د ة وهذا نقض ل ل ا س ت ه ا د ب ا ل ا س ت ه ا د وثانيا أ ن ا اذكر لكم فرقا ما تعرض له أ ص ح ا ب ن ا ولكنهم ذكروه في الفقه توسع الفقهاء في جهة القبلة أو في م س أ ل ة ا ل ق ب ل ة أ ك ث ر من توسعهم في مسألة المياه الماء ي ه ا ا ل م النجس ما يجوز بحال أ ن يستعمل أ ب د ا حتى لا يجوز الاجتهاد بينه وبين ماء طاهر ل أ ن ه لا أ ص ل ه في التطير ب النجاسات فيها تشدد يتحرى فيها بينما في في تسامح الشارع الإنسان القبلة القبلة مسألة مسألة ف أ ج ا ز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي ا ل ن ا ف ل ة إ ل ى غير ا ل ق ب ل ة إ ل ى حيث توجهت به د ا ب ة يصلي ا ل ن ا ف ل ة راكبا ويصلي ا ل ن ا ف ل ة ماشيا إ ل ى غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة ولا يضره هذا في ح ا ل ة القتال يجوز له أ ن يصلي إ ل ى أ ي ج ه ة كانت يضرب ا ل ض ر ب ة ويطعن ا ل ط ع ن ة في أ ي ج ه ة كانت وهو يصلي ولا يضره هذا فتوسع الشرع في م س أ ل ة ا ل ق ب ل ة بما لم يتوسع به في مساله أ ل ة م ي ذ ا فرق ثاني ا ل ف ر ق الأول ا ل ذ ي ذ ك ر ه أصحابنا أيضا واضح جار على القواعد الثقهية وهذا الوجه أيضا الوجه الثاني فرق معروف وجه ومعروف على نص عليه أ ص ح ا ب ن ا في مسائل ا ل ق ب ل ة و أ ن الشارع توسع بها بما لم يتوسع به في غيرها من العباده هذا كله فيما لو أ د ر ك ا ل ن ج ا س ة هو عرف أ ن في أ ح د ا ل إ ن ا ء ي ن ن ج ا س ة اجتهد عرف أ ن الماء ن ج س عزف عن استعماله ي ل ج أ إ ل ى التيمم طيب نفترض ان ا ل إ ن س ا ن ما عرف ا ل ن ج ا س ة ما يعرف أ ن في أ ح د الاناءين ن ج ا س ة أ و لا يعرف أ ن الماء الذي معه نجس هو ما يعلم معه إ ن ا ء يظن أ ن ه طاهر ولكن جاءه انسان ف أ خ ب ر ه قال و ا هذا ا له م ا الذي ء ولغ ي ف الكلم هذا ه سورة أو ق ل له ه ذ الماء ا الذي بعك ولغ فيه الكلب هل يحكم ن ج ا الماء س ة ف إ ذ ا كان إ ن ا ء واحدا تيمم فورا و إ ذ ا كانا اناءين ا س ت ه د بين أ ح د إ ذ ا عين له خلص أ م ا إ ذ ا لم يعين له ب أ ن قال له ر أ ي ت الكلب يشرب ولكن لا أ ع ل م من أ ي ديناءين شرب عند ذلك يجوز له أ ن ن س ت ه د بينهما ماذا يعمل قال هذا المخبر له أ ح و ا ل إذا كان هذا كان المخبر ممن روايته ممن تقبل انا اقول روايه ما اقول ش ه ا د ة للفرق ما بين ا ل ر و ا ي ة وما بين ا ل ش ه ا د ة وقد ذكرت هذا اكثر من م ر ة في دروس الحديث ودروس الفقه اذا كان الانسان مقبول الرواية بان كان مسلما عدلا سوان كان امرأة او كان عبد المهم انه تقبل روايته بالغ عاقل هذا ان مقبول تقبل عدل ليس فاكر قال هذا المخبر إما أن يبين السبب اما عبد يبين فاكر ف إ ذ ا بين لك السبب قال لك رايت كلبا يلغ في الاناء انت تعرف حكم الكلب اذا ولغ في ا ل ن ا ء ش و كان الماء قليل او كان الماء كثير تحكم بعد ذلك او قالك رايت غزالا يبول في هذا الماء تعرف انت ح س ا الماء اذا كان قليلا او كان كثيرا تغير او لم تغير بين لك السبب ما في شك اننا ن ق ب ل ر و ا ي ه قال ف إ ذ ا لم يبين السبب ما بينا لنا ب قال لي هذا الماء نجد قال انظر إ ل ي ه هل هو عالم أ م عمي ما يعلم إ ذ ا كان ع م ي ا استفصلته أ ق و ل له فصل لماذا نجد ماذا ر أ ي ت ربما يرى ا ل ع م ي شيئا طاهرا فيظن أ ن ه نجد ت ق و ل له ماذا ر أ ي ت ف إ ذ ا ذكر لي السبب حكمت على ضوء ما أ س م ع وإذا كان عالما إ م ا أ ن يكون موافقا ً لي في الاجتهاد و إ م ا أ ن يكون مخالفا ً لي في الاجتهاد ف إ ذ ا كان موافقا ً لي في الاجتهاد كان أ ن ك شافعيا ً اجتهاده كاجتهاد ي ر أ ي ه ك ر أ ي في مسائل الفقه قال لا في داعي ان تستبصله ما دام عالما ً وهو يوافقك في اجتهادك أ ن ت تعرفه وقال لك هذا نجس قال يعني ر أ ى ما ينجسه وهو مقبول ا ل ر و ا ي ة وخبر الواحد يجب علينا العمل به بالاتفاق وبناء على ذلك يجب عليك ان تقبل خبره و أ م ا إ ن كان فقيها مخالفا كان كان حنفيا م ذ ه ب م ث ل او أ مالكيا وكنت شافعيا ف أ خ ب ر ن ي أ ق و ل له يا أ خ ي ماذا رايت من المحتمل هناك أ ش ي ا ء اختلفت فيها الفقهاء مثلا بول ما يؤكل ل ا ح و ا ل ونجت أ و طاهر عندنا نجت عند غيرنا طاهر فلو قلت لحنفيه مثلا يا اخي هذا الماء نجد يقول لي لماذا نجد تقول له لانه بال فيه, فيه شاق ربما يقول لي الذي يخالفني في اجتهادي, والله يا أخي هذا في اجتهادي انا ليس منجسا فانا اتوضا منه اذا قولي له نجد كان بناء على معتقدي كان بناء على اجتهادي فاذا كان الذي يخبرني بقيها م و ا ف ق ا قبلت خبره بدون ا س ت ف ط ا ل و إ ذ ا كان فقيها مخالفا قال لا بد لك أ ن ت س أ ل ه عن السبب الذي حكم بسببه أ ن الماء نجم ف إ ذ ا ذكر سببا موافقا لك في ا ل ا س ت ه ا د والاعتقاد عملت أن به و إ ذ ا ذكر مخالفا عند ذلك ماتعمل بخبري وتقول له و ج ه ة نظري ب ا س ت ه ا د أ ن هذا لا ينجس وبناء على ذلك لا نحكم على الماء بالنجس عندما تكلم الفقهاء ع ل ى المياه و أ ن و ا ع ه ا و ا ل ا س ت ه ا د فيها ربما يطرأ لذهننا أو يعرض ر أ أو لذهننا ي لنا أ م ر أ ل ا وهو ا ل إ ن ا ء الذي يوضع فيه الماء ما حكمه لما كان الماء ب ح ا ج ة إ ل ى إ ن ا ء لا يمكن أ ن يوجد إ ل ا في إ ن ا ء تكلم أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم على أ ح ك ا م ا ل آ ن ي ة ما هي ا ل أ و ا ن ي التي يجوز استعمالها وما هي ا ل أ و ا ن ي التي لا يجوز استعمالها فقالوا يحل استعمال كل إ ن ا ء طاهر كل إ ن ا ء طاهر يحل استعماله ما لم يكن محترما كجلد الادمي جلد الشال مدبور إ ذ ا كانت م ي ت ة دبغ جلد ويصير ط ا ه ر أ وجلد الشموذكاريزا و ب ي ع ف ي ا ل م ا ء ط ا ه ر م ا ي تنجح جلد ا ل آ د م ي ه ل يجوز ا س ت ع م ا ل ه ط ا ه ر يجوز ا س ت ع م ا ل قال لا ه وطاير ل و معي يجوز ا س ت ع م ا ل ه س م ا قال ي ح ر م عليك ا س ت ع م ا ل ولدي ذاتي وطاير ولكن ل أ ن ه ا س ت ع م ا ل ب ح ق ك اخرين و بناء على ذلك لا يجوز لك أن تستعمل محترم والمغصوب ليس والمغصوب م أولاد ل ك ا ل ك ف اناء ل ل لحرمته ل أ و و ا ا ث ي ليس لأنه ل م ك لك فكل ن ا طاهر يحل استعماله إ ل ا الذهب و ا ل ف ض ة فيحرم استعمالهما ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آ ن ي ة الذهب و ا ل ف ض ة ولا ت أ ك ل و ا في صحتهما في الحديث الصحيح المتفق على صحتهما ويقاس غير ا ل أ ك ل والشرب عليهما كل أ ن و ا ع الاستعمال تقاس على الطعام والشراب والنهي ليس مختصا بالرجال و إ ن م ا هو عام للرجال والنساء و ا ل خ ن ا ث ة الجميع يحرم عليهم استعماله من أ ك ل في صحاف ا ل ف ض ة وشرب ب آ ن ي ت ه ا ف إ ن م ا يجرجر في بطنه نارا يوم ا ل ق ي ا م ة ومن صيغ من صيغ العموم تشمل الذكر و تشمل ا ل أ ن ث ى و تشمل الخنثى و تشمل الكبير و تشمل الصغير و لذلك قالوا يحرم على الولي أ ن يسقي الصغير ة ب م س ع ه من اناءهما ل ذ ه ب ولا فرق في ذلك بين ا ل إ ن ا ء الكبير و ا ل إ ن ا ء الصغير حتى ما يخلل به الخلال الذي يخلل به الانسان أ س ن ا ن ه لا يجوز أ ن يكون من الذهب حتى الميل في ا ل م ك ف ل ة لا يجوز له أ ن يستعمله إ ذ ا كان من الذهب إ ل ا ل ض ر و ر ة ك أ ن يضطر لاستعماله ب أ ن قالوا إ ن عينك تحتاج لمثل هذا طيب الذهب لو توضع الإنسان توضع إناء من من هل يكون و ض و ء ه صحيحا ً أ م يكون باطلا ً قال و ض و ء ه يكون صحيحا ً مع كونه حرام ولا تنافي بين الحرمه ة والصحة جاء إنسان إلى كمن ض ر ب والصحه أ خ ذ منه م ا ء وضوء وتوضى به ي ح ولكن ل ف ع هذا فطرده من بيته وصل فيه صلاته ولكن فعله حرام جاء إنسان حرام صحيحة كمن من ولكن إلى وصل فعله بيت فلا ت ن ا ف ي بين ا ل ص ح ة والحرمه قد يكون الشيء صحيحا وحراما فيما إ ذ ا كان النهي عن الشيء ليس لذاته وعينه كما هو معروف في علم أ ص و ل الفقه و إ ن م ا النهي لشيء خارج عن الشيء الذي ورد النهي عنه قال ويحرم التطيب بماء الورد إ ذ ا كان موضوعا في إ ن ا ء من الذهب و ا ل ف ط ر يحرم التبخر ب م ب خ ر ة إ ذ ا كانت ا ل م ب خ ر ة من ذهب أ و من ف ض ة فيحرم كل أ ن و ا ع الاستعمال على الذكر وعلى ا ل أ ن ث ى وعلى ا ل خ ن ث ى هذا إ ذ ا كان ا ل إ ن ا ء من ذهب و أ م ا إ ذ ا كان مموها فما كان من ذهب إ ن ا ء من نحاس م ط غ ي بالذهب قال هذا ا ل ط ل ا ه اذا كان يحصل منه شيء بالعرض على النار ف إ ن ه يحرم ا س ت ع م ا ل أن تصير العين ا ل ذ ه ب ي ة م و ج و د ة فيه يعني كان الطلاء سميكا و أ م ا إ ذ ا كان الطلاء رقيقا بحيث لو عرض ا ل إ ن ا ء المموه على النار لاحترق الذهب الذي عليه ولا نحصل منه على شيء قال ف يجوز هذه الحالة ي لك أ ن تستعمل ا ل إ ن ا ء المموه وهذا في الاستعمال و أ م ا فعل التمويه فحرام حرام علي أ ن اخذ إ ن ا ء و أ م و ه ه ولكنني لو ش ر ي ت مموها واستعملته ف إ ن استعمالي له جائز بالشرط الذي ذكرنا أ ل ا يحصل منه شيء بالعرض على النار وهذا سبع ل ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة يعفى في الدوام والاستمرار عما لا يعفى عنه في الابتداء لو أ ن ا ل إ ن س ا ن وضع الطيب على جسده وبعد ذلك احرم ه وما زال الطيب عالقا بجسده ما عليه شيء وقد قالت ا ل س ي د ة عائشه ة رضي ا ل ل عنها ك أ ن ي انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاحرام يعني ولكنه لو اخذ الطيب بعد الاحرام فجب علي ه ا ل ف د ي ة ف ي ع ص ى في الدوام والاستمرار عما لا يعفى عنه لا الابتداء في وفروع هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة ك ث ي ر ة فيعفى عن ا ل إ ن ا ء المموه ل أ ن ه مموه ولكن لا يجوز لك أ ن تبتدئ هذا الفعل و أ ن تذهب إ ل ى التمويه وتموه ا ل إ ن ا ء بالذهب أو او ل ف ض ة الفضه ح ر م منصبة ة الذهب على ل ا و ة فقط وربما ا ل ذ ب والفضة من المعادن فإنه يجوز استعمالها ولو المعادن استعمالها كانت أغلى ثمناً أغلى فإنه من م ن الذهب و ا ل ف ض ة كالياقوت والماس واللؤلؤ ف إ ن ه ا ليست م ح ر م ة لا على النساء ولا على الرجال وأما وصلى وعلى وصحبه فستنتكلم القادم محمد الضبة عنها إن شاء الله الدرك الله على سيدنا على آله في إن